بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والخمسون من التذكرة قال المؤلف ويقال إنه الفض الغليظ الذي لا ينقاد لخير والعياذ بالله تعالى والجعظري الفض الغليظ القصير وجاء في تفسيره في بعض الأحاديث هم الذين لا تصدع رؤوسهم. قال شيخنا والزنيم المعروف بالشر. وقيل اللئيم. وأما الزنيم المذكور في القرآن فرجل معين له زنمة كزمن كزنمة التيس. وقيل هو الوليد وكان له زنمة تحت أذنيه. وقيل هو الملصق بالقوم. وقيل هو الأخنس بن شريق. وقلبه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أثنيتم عليه شروا وجبت له النار ولياذ بالله تعالى يعرضه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري والثناء بالشر سب فقيل ذلك خاص بالمنافقين الذين شهدت الصحابة فيهم بما ظهر لهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبت له النار والمسلم لا تجب له النار واختار هذا القول القاضي عياد وقيل ذلك جائز في من كان يظهر الشر ويعلن به فيكون ذلك من باب لا غيبة لفاسق وقيل إن النهي إنما هو بعد الدفن وأما قبله فممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسب الأموات فالنهي عن سب الأموات متأخر فيكون ناسخا والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله أنتم شهداء الله في الأرض معناه عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق والعدالة لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخل في الحديث وكذلك لو كان القائل فيه عدو الله. عدو له وإن كان فاضلا لأن شهادته في حياته لو كانت عليه كانت غير مقبولة وكذلك الحكم في الآخرة والله سبحانه وتعالى أعلم وقيل إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثا ثلاثا وقيل إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثا إشارة إلى القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قلت الأول أصح لأن الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة بالفضل والعدالة إلى يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس يعني في الآخرة كما تقدم فلا يشهد إلا العدول وقد خرج البخاري عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بأخرى فأثنوا عليها شروى أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا, قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت فقال المؤمنون شهداء الله في الأرض وخرجه ابن ماجة بهذا الإسناد وقال شهادة دون القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض وفي البخاري أيضا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد في الحاشية 1 سبق تخريده 2 صحيح البخاري 3 متفق عليه البخاري ومسلم 4 صحيح البخاري وابن ماجه 5 صحيح البخاري أتابع قال أبو محمد عبد الحق وهذا الحديث مخصوص والله سبحانه وتعالى أعلم والذي قبله يعطي العموم وإن كثرت شهوده وانطلقت السنه المسلمين فيه بالخير والثناء الصالح كانت له الجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ومن هذا المعنى ما ذكره هناد بن السري أخبرنا إسحاق الروازي عن أبي سنان عن عبد الله بن السائب قال مرت جنازة بعبد الله بن مسعود فقال لرجل قم فانظر من أهل الجنة هو أم من أهل النار قال الرجل ما يدريني من أهل الجنة هو أم من أهل النار وكيف أنظر قال ثناء الناس ثناء الناس عليه فإنهم شهداء الله في الأرض قال أبو محمد وغير مستنكر إذا أحب الله عبدا أمر أن يلقي على ألسنة الناس الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة له قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل وعيده وقال عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا احب الله عبدا قال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه قال فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض هو وذكر في البغضاء مثل ذلك وهذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم قال أبو محمد عبد الحق وقد شهد رجال من المسلمين علماء صالحون كثر الثناء عليهم وصرفت القلوب إليهم إليهم في حياتهم وبعد مماتهم ومنهم من كثر المشيعون لجنازته وكثر الحاملون لها والمشتغلون بها وربما كفر الله سبحانه وتعالى الخلق بما شاء من الجن المؤمنين أو غيرهم مما يكون في صور الناس ذكر قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال مات عمرو بن قيس الملائي بناحية فارس فاجتمع لجنازته من الخلق ما لا يحصى فلما دفن نظروا فلم يروا أحدا قال الرفاعي سمعت هذا مما لا أحصي كثرة وقال سفيان الثوري يتبرك بالنظر إلى عمرو بن قيس هذا ولما مات أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى عليه من المسلمين ما لا يحصى فأمر المتوكل أن يمسح موضع الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف ألفي ألف وثلاثمائة ألف أو نحوها ولما انتشر خبر موته أقبل الناس من البلاد يصلون على قبره فصلى عليه ما لا يحصى ولما مات الأوزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه اجتمع للصلاة عليه من الخلق ما لا يحصى وروي أنه أسلم في ذلك اليوم من أهل الذمة اليهود والنصارى نحو من ثلاثين ألفا لما رأوا من كثرة الخلق على جنازته ولما رأوا من العجب في ذلك اليوم ولما مات سهل بن عبد الله ولما مات سهل بن عبد الله التستري رحمه الله سبحانه وتعالى انكب الناس على جنازته وحضرها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله تعالى قبل متابعة في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم إثنان ضعيف الإسناد أبو نعيم وفيه الرفاعي وليس بالقوي وتابع وكانت في البلد ضجة فسمع بها يهودي شيخ كبير فخرج فلما رأى الجنازة صاح وقال هل ترون ما أرى؟ قالوا وما ترى؟ قال أرى قوما ينزلون من السماء يتمسحون بالجنازة ثم أسلم وحسن إسلامه ويقال إن الكعبة لم تخل من طواف طائف يطوف بها إلا يوم مات المغيرة بن حكيم يوم مات المغيرة بن حكيم فإنها خلت لانحشار الناس لجنازته تبركا بها ورغبة في الصلاة عليه وقد شوهد من جنائز الصالحين من يشيعها الطير ويسير معها حيث سارت منهم أبو الفيض ذنون المصري وأبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي حدث بذلك الثقات قاله أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له باب منه في صفة أهل الجنة وأهل النار مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها, يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد يوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها ليوجد يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال الحافظ ابن دحية أبو الخطاب الرواية باللياء بلا خلاف، بلا خلاف. وتحكم أبو اليد الكتاني فرواه بالثاء المثلثة وهي وهي المنتصبة وهذا خطأ منه وتصحيح. وخرجه مسلما أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير فصل للعلماء في تأويل هذا الحديث وجهان أحدهما أنها مثلها في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوانات خوفا حتى قالوا احذر من غر احذر من غرابة وقد غلب الخوف على كثير من السلف حتى صدعت قلوبهم فماتوا الثاني أنه مثلها عيد من عند فصل للعلماء في تأويل هذا الحديث وجهان أحدهما أنه أنها مثلها في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوانات خوفا حتى قالوا أحذر من غراب وقد ولب الخوف على كثير من السلف حتى انصدعت قلوبهم فماتوا الثاني أنه مثلها في الضعف والرقة كما جاء في الحديث الآخر في أهل اليمن هم أرقوا قلوبا وأضعفوا أفئدة قلت ويحتمل وجها ثالثا أنها مثلها خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب لا خبرة لهم بأمور الدنيا كما روي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله وهو حديث صحيح أي البله عن معاصي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم قال الأزهري الأبله في كلامهم على وجوه يقولون عيش أبله إذا كان ناعما ومنه أخذ بلينهة بلينهة العيش قال بعضهم وطالما عشت في بلينه والأبله الذي لا عقل له والأبله الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه وقال هذا هو المراد بالحديث في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة ضعيف الاسناد البزار كما في المجمع وفيه سلامة بن روح ضعفه أحمد بن صالح أخرجه البيهقي في الشعاب وتابع وقال العتبي البلههم الذين غلب عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس وأمشد ولا قد لهوت بطفلة ميالة بل هاء تطلعني على أسرارها يعني أنها أغراء لا ذهاء فيها قلت ونظير ما ذكرناه وما قاله هؤلاء الأئمة من الكتاب قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد سئل أي الناس أفضل قال الصادق اللسان المخموم القلب قالوا أما الصادق اللسان فقد عرفناه أنه ذلك فما المخموم القلب قال النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ذكره أبو عبيدة والعرب تقول خممت البيت أي كنسته ومنه سمية الخمامة وهي مثل سمية الخمامة وهي مثل القمامة والكناسة وقال بعض العلماء في البله وجها أو في البله وجها آخر لطيفا وقال بعض العلماء في البله وجها آخر لطيفا وهو أنهم سموا بذلك لقصورهم عن كمال المعرفة بحق الله سبحانه وتعالى ورؤية استحقاقه العبادة وإثار طلبه والشغف بحبه وخدمته بخدمته وطلب رضاه الذي هو جنة الخلد إذا وقفوا بخواطرهم على الجنة ونعيمها وعبدوه وأطاعوه في نيل درجاتها ولذاتها غافلين عن مراقبة جلاله وملاحظة كماله بعكوف يمهم على نيل نعمه وأفضاله فهم بله فهم أيضا بالإضافة إلى العقلاء عن الله عز وجل ذوي الباب المقبله على مشاهدة عظمة الله سبحانه وتعالى المتوجهين بكليتهم إليه المشغولين به عما لديه ولهذا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سياق قوله أعيد أكثر أهل الجنة البله وعليون لاولي الالباب وفي الخبر أن طائفة من العقلاء بالله عز وجل تزفهم الملائكة إلى الجنة والناس في الحساب فيقولون للملائكه إلى أين تحملوننا فيقولون إلى الجنة فيقولون إنكم تحملوننا إلى غير بغيتنا فتقول لهم الملائكة وما بغيتكم فيقولون المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولعل هذا من القبيل ولعل من هذا القبيل من يسأل الله الجنة إلا أن سؤاله إياها لا لها بل موافقة لمولاه لما علم أنه يحب ان يسأل من ثوابه ويستعاذ من عذابه فوافق مولاه في إيثاره لا لحظ نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأحد أصحابه الذي قال أما أنا فاقوم في عيد أما أنا فأقول في دعائي اللهم ادخلني الجنة وعافني من النار ولا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ فقال النبي فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حولها ندند قلت خرجه أبو داود في سننه وابن ماجه في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي في الشعب اثنان صحيح أبو داود وابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات فصل قال الحافظ ابن دحية أبو الخطاب قوله صنفان من أهل النار لم أرهما صنف فيما ذكر في فيما ذكر عن الخليل الطائفة في كل شيء والصوت في اللغة والصوت في اللغة اسم للعذاب و. لم وإن لم يكن له ثم ضرب قاله الفراء قاله الفراء وقال ابن فارس في المجمل الصوت من العذاب النصيب والسوت خلط الشيء بعضه ببعض وإنما سمي ثوطا لمخالطته وإنما أراد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم السياط وخروجها عن حد ما يجوز به الضرب في التأديب وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا المغربي إلى الآن وغيره وقوله نساء كاسيات عاريات يعني أنهن كاسيات من الثياب عاريات من الدين لانكشافهن وابدائهن بعض محاسنهن وقيل كاسيات فيابا في في الرقاق يظهر ما خلفها وما تحتها فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة وقيل كاسيات في الدنيا بأنواع الزينة من الحرام وما لا يجوز لبسه عاريات يوم القيامة ثم قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مائلات مميلات قيل معناه ذائغات عن طاعة الله وطاعة الأزواج وما يلزمهن من صيانة الفروج والتستر عن الأجانب ومميلات يعلمن غيرهن الدخول على الدخول في مثل فعلهن وقيل مائلات متبخترات في مشيهن مميلات يملن رؤوسهن واعطافهن من الخيلاء والتبختر ومميلات لقلوب الرجال إليهم لما يبدين من زينتهن وطيب رائحتهن وقيل يتمشطن الميلاء وهي مشطط البغايا والمميلات اللواتي بمشطن غيرهن المشطط الميلاء المشطط الميلاء قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رؤوسهن أسنة البخت معناه يعظمنا رؤوسهن بالخمر والمقانع ويجعلنا على رؤوسهن شيئا يسمى عندهن التازه لا عقص الشعر والذوائب المباح المباح للنساء حسب ما ثبت في الصحيح عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد الضفر رأسي إلى الحديث. باب ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار والعياد, والعياد بالله سبحانه وتعالى. مسلم عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامه من دخلها المساكين وإذا أصحاب وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فعيد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء ومن حديث ابن عباس في حديث كسوف الشمس ورأيت الناس فلم أرَ منظرا كاليوم قط ورأيت أكثر أهلها النساء أو رأيت النار هنا ولا يا الله تعالى وهنا أظن هناك خطأ لغوي. ويتبين ذلك بالتحقيق أتابع قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط وأن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أقل ساكني الجنة النساء في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم أربعة صحيح مسلم وأحمد فصل قال علماؤنا إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذن بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها ولميلهن إلى الدنيا والتزين بها ولها ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال, تصرف الرجال عن الأخرى لما لهم فيهن من الهوى والميل لهن فأكثرهن معرضات, فأكثرهن معرضات عن الآخرة بانفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الأخرى وأعمالهما من المتقين لمن يدعوهن إلى الأخرى وأعمالها من المتقين والله تعالى ألم ومن كلام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أيها الناس لا تطيع للنساء امرا ولا تأمنوهن على مال ولا تدعوهن يدبرن أمر العش أمر عشير فإنهن امتركن وما يريدن أفسدنا الملك وعصينا المالك وجدناهن لادين لهن في خلواتهن ولا ورع لهن عند شهواتهن اللذة بهن يسيرة والحيرة بهن كثيرة فأما صوالحهن ففاجرات وأما طوالحهن فعاهرات وأما المعصومات فهن المعدومات فيهن ثلاث خصال من اليهود يتظلمن وهن ظالمات ويحلفن وهن كاذبات ويتمنعن وهن راغبات فاستعيدوا بالله من شرارهن وكونوا على حذر من خيارهن والسلام وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء وسيأتي وقال ما رايت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء وهو معنى قوله عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث المتقدم مائلات مميلات قال الحافظ ابن دحية تحفظوا عباد الله منهن وتجنبوا غيهن ولا تثقوا بودهن ولا عهدهن ففي نقصان عقولهن ودينهن ما يغني عن الاطناب فيهن وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآل بيته الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين